وَهُدُوءٌ إِلَى الطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً يَكِفُّ فِيهِ سَوَاءٌ الَّلاَكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَنَوْنَا الْمَسْجِدَ وَأَنشَأْنَا فِيهِ الْمَكَانَ الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْلَفِ النَّاسِ بِالْحَدِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَدٍّ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَدٍّ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ وَرُسِمَ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ رِّزْقُهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ مَن يَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَالَّذِينَ يَفُونُ نُذُورَهُمْ وَالَّذِينَ يَطَّوَّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ